117. والله يهذي قلبه والله بكل شيء عليم 118. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 119. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين